شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فبغى 재미中 <laughs> فَثَنَوِفِ فِكْرٍ مِنَ الدُّنْيَا ولا تنت نطيبك من الدنيا وأحسن كما الله إليك كما احسن الله اليك لا تنبغي or 6 fornya la ক قال <تصفيق> الذين وقال الذي I uh don't -oh. فاختفنا به وفي داره 옛 Ba لنzinatà Jan yeah. colu oh, فَفِينَا وَيُنكَنَّهُ لَا يُفْلِحُ تلك الزار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا <تصفيق> ollà al ti verzò وَلَاؤُتِ بِالنُّورِ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ the okay. من جاء بالحسنة السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك فلا تكونن غيرا للكافرين ولا يخدنك عن آيات الله بعد إذ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينِ وَلَا تَزِعُوا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 ايوه السادة الى مدفع الافطار الشيخ المنشاوي يؤذن لصلاة المغرب